وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاقِبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ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 فالام ما را الشمس باثره طالها ذا ربي هذا اكبر فلم ما افلت ق تشاركول اني وجهت وجهي للذي فطر السما كين وحجم قومه قال لا قَدْ أَدَنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَّقُونَ وَإِنْ فَأَخَافُ وَلَا تَخَافُونَ أَن نَّكُونَ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فأي أحق ان يلف فريقين احد قب الام